فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبه الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْقُونَ لَنْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوْ أَلْوُ إِلَيْهِ وَهُمْ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 وَلَو أَنَّهُم رَضُمَاأَتَهُُ اللَّ وَرَسُلُ وَقَا حَسبُونَ اللَّ وَقَاالوا حَسُّونَ اللَّهُ, الله, الله سَيُؤتِينَ اللَُّ فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنا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 وفي الرقاب والوارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم